وَلَقَدْ أَغْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّرِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّرٍ شَكُورٍ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 قالوا ان انتم انا بشر مثلنا تريدون تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيده واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكانه وما هو بميت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 وَمَا كَانَ لِيَ عليكم من سلطان إِلَّا أَن دَعَوْتُكُم فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ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 الله الذي خلق السماوات والأرض وانزل من السماء ماء فأخرج به, فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنهار وَآتَاكُمْ مِنْ كل ما سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ وَإِذْ قال إِبْرَاهِيمُ رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني, فمن تبعني فَإِنَّهُ مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ من ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الَّذِينَ العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إِلَى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أَوَلَمْ تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال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 إِنَّ الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا, وليعلموا أَنَّمَا هُوَ ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب